أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون فريق يحرفونه فتح أتحدثونهم يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم من بعد ما وهم يعلمون آمنوا آمنا بعضهم بما عليكم بعض عقلوه بعض وقد وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا بعضهم إلى بعض قالوا أن كان الذين ليحافظون الله خلا الله إلى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 فويل لهم مما كتبت أ ي د ي ه م وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن ت ب س ن ا النار إ ل ا أ ي ا م ا م ع د و د ة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 واذ اخذنا ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل لا تعبدون إ ل ا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم إ ل ا قليلا منكم و أ ن ت م معرضون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 ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات و أ ي د ن ا ه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أ ن ف س ك م استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون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 واذا قيل لهم آ م ن و ا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل تقتلون قبل فلم الله من قبل إن كنتم مؤمنين أنبياء إن ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون قل ان كانت لكم الدار ا ل آ خ ر ه عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين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 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أ ن ز ل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أ ح د حتى يقولا انما نحن ف ت ن ة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاردين به من أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن الله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 فاعفوا واصفحوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه إ ن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا تجدوه تعملون وقالوا هودا لأنفسكم أو تلك أمانيهم قل خير بصير يدخل من بما من برهانكم الصلاة الزكاة الله الله الجنة إلا كان نصارا لن تلك عند إن هاتوا إن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 أ و ل ئ ك ما كان لهم أ ن يدخلوها إ ل ا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم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 وعهدنا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل أ ن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم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 إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب يا بني إ ن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون أم كنتم الموت ما من إلهك آسك لبنيه تعبدون نعبد شهداء بعدي قال قالوا إذ إذ وإله حضر يعقوب أبائك ب ا إ ر ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ إ س ح ا ق ل ه و ا ح د و ن ح ن ل ه م س ل م و ن ت ل ك أمة قد خ ل ت ل ه ا م ا كسبت و ل ك م م ا ك س ب ت م و ل ا ت س أ ل و ن ع م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن وقالوا كونوا هودا أ و نصارا تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما انزل إ ل ي ن ا وما انزل إ ل ى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 موسوعه ا ل ن ا ب ل أ ع م ا للعلوم ونحن م ن ا ل و ن إن إ ب ر ا ه ي م و إ س ي ل و إ س ح ا ق و ي ع ق و ب و ا ل أ س ب ا ط ك ا ن نصارا و هودا أو ا ل أأنتم ع ل م أم ا ل ل ه و م ن أظلم ممن شركه الهدى ل و ش ر ل ه دعويه م م ا ت ع ل ن تلك ة قد خلت ل ه ا م ا ك س ب ت و ل ك م ما ك س ب ت م و ل ا تسألون ع م ا كانوا ي ع م ل و ن